السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وصلي اللهم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه لما ارسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان هو خاتم الانبياء فلما كان هذا الدين هو ختام هذا الدين كان لابد ان الدين ده يكون فيه من الحجج والبراهين اللي محدش عندها لقالية اي حاجة لشان كده الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة وهو موضوع معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم احنا مش جاينا نتكلم عن موضوع فيه كلام حلو عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص او شوية حاجات جميلة تسمعها وتتبسط لا انا جاي النهاردة اكلمك عن حاجة ان شاء الله هتزود اليقين في قلبك يقينك في رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقينك في نبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان كده انا يعني اتمنى ان انت قاعد بتسمع خلي معاك ورق قلم واحاول تكتب العناصر وتحفظها عندك والورقه دي بص فيها كل فتره لان زي ما قلت لك كده الكلام ده مهم جدا مش عشان مثلا ترد على واحد ملحد او الكلام ده الكلام ده مهم ليك انت مهم ليك انت كمسلم انك انت تبقى عندك فعلا يقين في نبوه النبي صلى الله عليه وسلم احنا دلوقتي في مجتمع يعني يموج بالفتن و يموج بالشبهات بشكل غير طبيعي و واحد يبدأ يشك أن الإسلام صح طب هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند ربنا و تبتدي الشخوك توصل للناس بعض الناس يتكلم بها و بعض الناس تبقى عنده شوية وساوس حتى من الشيطان ما بتوصلش لمرحلة الشبهة ولكن طب ليه أنا أوصل للمرحلة دي أصلا؟ خلي عندك يقين في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فدلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام دلاقي كتير جدا عايزك تركز معايا عشان ما تتوهش مني وده قلت لك حاول يكون معاك ورقه وقلم علشان الكلام يعني ايه يبقى مترتب في دماغك كده الحاجه الاولانيه من دلائل نبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي المعجزات والمعجزات ده هو عنوان الدرس النهارده معجزات النبي صلى الله عليه وسلم طيب لما نيجي نشوف معجزات النبي عليه الصلاه والسلام نشوف معجزات الانبياء قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى مثلا كانت معجزته يا هي العصا تمام. نزل بقى عليه التوراة دي كرسالة سيدنا عيسى كانت معجزته الرئاسية هي إحياء بقى الموتى والشيء التي تعرفين هذه كانت الرسالة بتاعته هي عبارة عن, إيه؟ عن نزول الإنجيل. طيب لكن المعجزة الرئاسية بتاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ كانت الكرآن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا أوتي من, الأم... من الآيات ما على مثله آمن البشر يعني ما فيش نبي من الأنبياء إلا ما ربنا سبحانه وتعالى أعطاه من الآيات على ما مثله إيه؟ آمن البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحى الله به إليه يبقى كان الآية والمعجزة الرئاسية اللي ندلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي إيه؟ هي القرآن يبقى تخيل مثلا إحنا في معانا مثلا عصاية سيدنا موسى فإنت حاسس بأنك إنت معاك حاجة إيه؟ حاجة خطيرة بقى وتعد تشؤ بها البحر وتعد تحول بها تعالين معجزة من معجزات الأنبياء فتخيل مثلا أنت معك قدرة من قدرات سيدنا عيسى بتقدر تحيي الموتى أو بتقدر أنك أنت تشفي الأكمه والأبرص بإذن الله سبحانه وتعالى فتخيل أنت معك معجزة زي دي وتخيل الناس تفعلها مع المعجزة دي العامل إزاي طيب معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الرئاسية الأساسية اللي نبعي عليه الصلاة وضعها في هذا الحديث مقارنة او في مقابلة معجزة سيدنا موسى الرئاسية اللي هي العصة مثلا أو معجزة سيدنا عيسى في أحياء الموتة وشفاء المرضى هي القرآن وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله به إليه فتخيل اللحظة العظيمة اللي سيدنا موسى ضرب فيها البحر وتشأ فيها البحر فكان كله فرق كالطوض العظيم اللحظة الرهيبة دي دي لحظة ظهور معجزة سيدنا موسى طيب تلوتك للقرآن دي لا تقل عن هذه اللحظة لحظه اللي سيدنا موسى القى فيها العصا وكل السحره فاول قياس سحره سجدا من يعني من المواقف الرهيبه في في القران في كتاب ربنا سبحانه وتعالى منظر كل السحره بيسجدوا في وقت واحد بدون اي يعني بدون حتى ما يتشاوروا ما بينهم لا اي كله بيسجد في نفس الوقت كله بيسجد من غير ما يبص حواليه فاول قياس سحره سجدا كل ده بايه بمعجزه من معجزات سيدنا موسى فالقران بقى كل آية من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى هي معجزه في إيدك. لا تقل عن معجزة سيدنا موسى لا تقل عن مسكتك لعصاية سيدنا موسى لا تقل عنك أنت يبقى عندك قدرة من قدرات سيدنا عيسى عليه السلام لذلك جمعا القرآن لما كان المشتكين بيسمعوه جبير ابن مطعم قال كدك قلبي أن يطير حاسز أن قلبه هيطلع من من صدري ويطير من قدر ما تأثر بهذا الكلام القرآن ده اللي الملائكة تنزلت لما قرأ به ابن حدير لما قال ابن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حدير حديث كلك وحفظينا فهذه الآيات العظيمة دي من أكبر مواجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي تحدى بها كل البشر وتحدى بها العرب يا جماعة اللي فيكو يبتدي مثلا يذكر نحو أو يبتدي يذكر لغة وصرف وبلاغة وكلام ده يعرف اللغة العربية قدية لغة قيلة جدا وقدية لغة عميقة جدا وصعدة وإزاي فعلا ان كان العرب القدامى ناس فعلا متمرسة في اللغة بجد إن حد يقدر يعني يخش في تحدي مع أقحاح اللغة دول حاجة صعدة جدا ناس رهيبه في الشعر وناس رهيبه في اللغه وناس رهيبه في كل حاجه ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل هذا القرآن ليتحداهم بالاعجاز البلاغي وبالاعجاز اللغوي للقران دي من المعجزات الرهيبه وطبعا معجزات القران عديده في بقى العلمي في الاعجاز البلاغي في الاعجاز اللغوي في اعجازات كتير جدا جدا في القران الاعجاز الاجتماعي الاعجاز التغييري وده جانب ثاني ومحاضره ثانيه خالص ولكن احنا عايزين نركز عليه النهارده وهي معجزات النبي الله وسلم كدليل من دلائل النبوه خدك مش عارفك تهم مني خالص يبقى عنوان كبير اسمه دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم ايه الحاجات اللي عندي كمسلم يقين بنبوه النبي صلى الله عليه لا يساوره شك الادله اللي موجوده اللي انا يبقى قلبي بيها مطمئن لنبوه النبي الله عليه وسلم رقم واحد في هذه الدلائل هي معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلاص جوه المعجزات هي معجزه القران ودي المعجزه الرئيسيه اللي تحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم كل البشر تمام يأتي بقى بعد ذلك معجزات تانية من جنس معجزات الأنبياء اللي احنا بتسميها معجزات يا جماعة معجزات حسية يعني حاجات محسوسة الصحابة شفوها وقرؤوها لنا بالسند المتاصل الصحيح اللي مفيش فيه أي شك طالما الحديث صحيح حاصل موضوع منتهي ودي بقى قصة تانية فرد شبهات اللي وصول الح... الاحاديث لينا عن طريق طالما موضوع السند والكلام ودي برضو محاضرة تانية ان شاء الله طيب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسيه ده كان عنوان كبير هتلاقي تحتيه كتير جدا يعني تيجي تبحث في سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هتلاقي معجزات كتير جدا جدا جدا للنبي عليه الصلاه والسلام طب ليه كتير كده مكان كفايه قران مكان كفاية معجزه واحده مثلا انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم معجزه واحده وكفايه والصحابه دي قال لك النبي الله عليه وسلم هو وهذا الدين هو خاتم الاديان ما عادش في فرص في اديان ثانيه وفي بقى بشر كتير جدا لحد يوم القيامه فالناس اللي هتيجي دي محتاجه ايه محتاجه ترى من الايات والأدلة يعني توافر أدلة غير طبيعيه ادله كتير جدا جدا فمحدش يبقى له حجه محدش يقول السنه بحثت في الدين ده وما حاجة تدل ان دين صحيح لا يمكن لان احنا ما نيجي نشوف بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم او خلي الحته دي لاخر عشان ما لخبطكوش خلينا في المعجزات الحسيه يبقى قلنا المعجزات هي الحاجات المحسوسه اللي الصحابه شافوها زي مثلا حادثه انشقاق القمر خلاص زي مثلا حنين الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم عايز كلنا حفظينه هو طبيعي ان الخشب ده يتكلم يعني اما تكون الصحاره قاعدين في المسجد الناس مش عارفه الاحاديث وفجاه يلاقوا صوت عيل بيبكي في المسجد طفل عمال بيعيط في المسجد طاعمين يمكن يكون حد من ابناء الصحاره حد لحد لما لاقوا الصوت طالع من جذع شجره كان النبي عليه الصلاه والسلام بيخطب عليه عليه الصلاه والسلام وبعد كده اتعمل منبر فبدا النبي يخطب على المنبر فسمعوا بكاء لهذا الجذع الجذع بيبكي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبكي شوقا لما كان يسمع من الذكر الجذع ده عمال بيبكي يعني اشتاق للايه للكلام الدعوي والكلام الايماني اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله وهو على جبل عرفه فبكى شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزل النبي عيسى عليه السلام اللي ربنا سبحانه وتعالى ارسله رحمه للعالمين وينزل يحتضن الجذع تخيل النبي واعمال بيحضن جذع شجره والصحابه شايفين النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماسك جذع شجره وعمال يطبطب عليه بيقولوا فهدا كما يهدى الصبي يعني الجذع عمال عتم يكون طفل بيعيط والطبطب عليه فيبتدي يسكن كده والصوت يهدى كده فلحد ما الجذع يسكت تماما والصوت البكاء ده راح تماما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم التزمه لان الى يوم القيامه كان يفضل يبكي الى يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل وايه هذا الجذع فدي اسمها ان طبيعي ان الجذع يعيط مش طبيعي ان خشبه تبكي فدي معجزه الصحابه شافوها بعينيهم ورووها لنا بسند متصل ان في خشبه بكت شوقا للنبي محمد صلى عليه وسلم من ربنا سبحانه وتعالى كان الحسن رضي عنه يقول خشبه بكت شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الخشبه بكت بكت شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم فانتم انت بتكون الايه لشوق النبي صلى الله عليه وسلم طب أولى تبكي من هذه الايه من من الجماد اللي ما بتحسش دي النبي عليه الصلاه والسلام وهو على الجبل جبل, جبل احد فقال النبي صلى الله عليه وسلم احد جبل يحبنا ونحبه الجبل ده احنا بنحبه فالجبل اهتز الجبل اهتز فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد فان عليك نبي وصديق سيدنا ابو بكر الصديق وشهيدان سيدنا عثمان وسيدنا عمر بن الخطاب فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم الجبل والجبل فعلا ايه يهدأ ومعدش ان هو ايه يهتز طب الجبل ده مش هو عباره عن حصة بيقول لك الصحابه كانوا يسمعوا صوت تسبيح الحصة في يد النبي صلى الله عليه وسلم عايز صوت السلام يعني النبي ماسك شويه طوب صغير كده حديث صحيح مسلم يبتدوا يسمعوا الحصة عمال بيسبح في ايد النبي عليه الصلاه والسلام فاللي الحصى عمال بيسبح معاه والجبل بيسمع كلامه وكان النبي عليه السلام يمشي الجبل والحجر والشجر يسلموا على النبي عليه السلام يلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم السلام. لما كان النبي عليه السلام يحب يروح الخلاء ومفيش مكان يستاتر وراه كان يروح يجيب شجرتين شجرتين ويمسكهم كده كانه ماسك طفلين من ايديه وينقاده كده مع النبي عليه الصلاه والسلام ويروح ويالقا من الشجرتين جنب بعض النبي صلى الله عليه وسلم كل ده كل دي كل المعجزات دي عشان توصلنا هنا وعشان محدش يبقى عنده في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل هذه معجزات حسية زائد المعجزة التي هي الايه؟ الأصلية النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية صلح الحديبية كان الصحابة حوالي من 1400 إلى 1500 واحد فالجيش بدأ يعتش ومعتش معهم مية فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يعرفش والنبي صلى الله عليه وسلم قدامه ركوة ركوة من ماء ركوة دي يعني زي إناء كده وعمال بيتوضى من الإناء ده سيدنا جابر بن عبدالله بيروي الحديث في بيقول ان الصحابه شافوا النبي عليه الصلاه والسلام وعامل بايه من الرقوه دي وعارفين ان ما بقش العاد فيه لا يشربوا ولا يتوضوا فالصحابه الجمع حوالين النبي عليه الصلاه ومن حبهم للنبي ومن ادابهم ما حدش قادر يقول للنبي ان احنا ما عادش معانا ميه فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ان متجمعين وان بينظروا بشكل معين فقال ما لكم فقال يا رسول الله ليس معنا من الماء لنتوضا ولا لنشرب إلا الذي بين يديك مفيش في الجيش كله نقطه ميه غير شويه الميه اللي بتتوضى منهم دول قال سيدنا جابر فوضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يديه في الماء فاخذ الماء يفور من بين اصابع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني طلع الميه ايه نبع ميه ما بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم يا بخت الصحابه اللي شربوا من الميه دي يا بخت اللي شرب من الميه اللي طالعه باليدين النبي عليه الصلاه كام في, في هذه الواقعه ما كان 1400 تقريبا فقال لو كنا 100000 لكفانا لو كنا 100000 واحد كنا كانت كفاتنا وزياده قال فشاربنا وتوضانا كل ده ببركه الليه. النبي صلى الله عليه وسلم وكثير جدا كذا احد كذا حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام اكل جيش كامل مثلا بشاه صغيره او بعنز صغيره ذبحها واحد من الصحابه ياكل الجيش كله ويتبقى منها ببركه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل دي معجزات بل الشاء الشل اليهود لعنه الله عليهم كانوا عايزين يسموا النبي عليه الصلاه والسلام هم من عادتهم قتل الانبياء فيعزموا النبي صلى الله على شاه ويحطوا فيها سم ويكسر السم في الكتف والذراع عشان عارفين الحته دي النبي صلى الله عليه وسلم بايه بيحبها فالنبي صلى الله عليه وسلم ياخد حته من الشاه وتتكلم الشاه وتخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له ان هي فيها سم والنبي صلى الله عليه وسلم يروح ويسال اليهود هل وضعتهم في هذه الشاه سما فقالوا نعم فبلون ما حملكم على هذا فقالوا ان كنت كاذبا استرحنا منك وان كنت نبيك نبيا لم يضرك يعني يقول والله لو انت كذاب منك ولو أنت يا نبي بقى كده السم ده مش هيدورك هي طبعا عارف كده كان حلالة دينا بنشرابه وكان حرامة دينا بنحرابه يعني نفس, نفس الدماغ دي اللي هو احنا يتخلص من النبي وعنده ساعد يسم نبي وعنده شو أي مشكلة سيدنا بشر بن البراء كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأكل من الشاة المسموه ومات يعني حتى الست اللي سمت الشاة رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عافى عنها فلما بشر مات بشر بن البراء اقتصى منها لقتل ايه لقتل بشبل قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كده ضاعت 20 في نهايه بعث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان هو مات من اثر هذا السم النبي صلى قال ذلك للسيده عائشه اني اجد اثر السم سم اللي قتلوا اليهود. اليهود حتى في قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فدي قلنا دي ايه دي اسمها المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم اللي الصحابه شافوها يعني ايه معجزه اصلا هو ما يتحدى به. يعني الحاجة الخارقة للطبيعة الحاجة الخارقة للأسباب الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها مش طبيعي إن واحد يطلع عن بين أيديه مية ولا طبيعي إن, إن شاد أكل جيش كامل ولا طبيعي إن, إن مثلا إن فيه بشوية مية في ركوة تكفي جيش كامل ده طبعا كلام إيه؟ كلام غريب شوي لكن عشان كيف يسموه خارق الأسباب عكس العادة اللي احنا متعودين عليه ده كله معناه إيه؟ معناه أن هناك تأييد من رب الأسباب لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل شوف مثلا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة تجد فيه حاجات عجبة النبي عليه الصلاة والسلام دعا لسيدنا أنس بن مالك دعوة كلنا حافظينها قال لهم أكثر إيه؟ ما ماله وولده سيدنا أنس بن مالك تجد لي اثر هو بيقول فإن لي من الولد وولد الولد مئة يعني بيقول أنه هو ولاده بأحفاده مئة أشبه مثلا ولادك مثلا عندك ثلاثة اربعة يقل كل واحد يخلفهم اثنين ثلاثة تبقى عندك إيه؟ 10 ده عنده 100 ما شاء الله بايه بدعوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن هشام اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعاله بالبركه وهو صغير لما اخذته امه لنبي عليه السلام فمسح على راسه ودعا لها بالبركه كانت حياته كلها مباركه لان عبد الله بن الزبير وسيدنا عمر بن الخطاب كانوا يروحوا يعني اشركنا في تجارتك خلينا معاك في التجاره بتاعتك ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالايه ويبارك الله سبحانه وتعالى في تجارتهم ايه معاهم صلى الله عليه وسلم بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم وبركه دعوه النبي عليه الصلاه والسلام بل حتى الناس اللي رب... اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم عتايبه النبي لهب لما طلق بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم واذاها النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم صلت عليه كلب من كلابك اللي ال... ما الحديث بيقول لك وهم قاعدين الجيش بتاع المشركين نايمين قالوا فجاء اسد اسد سبر قال فأطاف بنا يعني قعد يطوف في الناس اللي نايمه في الجيش بيدور على مين على النبي ده عليه صلى الله عليه وسلم فهو لما شافه قال ويل أمي انه آكلي كما قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هو عارف وهم عارفين ان دعوه النبي صلى الله عليه وسلم مستجابه ولما في الكعبه ودعا واحد واحد كلهم كان على رؤوسهم الطير لانهم عارفين ان دعوه النبي صلى الله عليه وسلم مستجابه قال ويل امي انه آكلي كما قال محمد بن عبد الله فاكله وقتله ولم يمس احدا سواه بص يعني تخيل جيش كامل وداخل اسد بيتفسح وستون بيدور على واحد معين دخل قتله كلو وخذ بعضه ومشي فدي ايه ده, ده هل ده, ده, ده مثلا الاسد كان داخل جعان فما كال شبع ومشي فدي دعوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكل دي معجزات حسيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب النبي عايزه يتصلح زي ما قلنا ليه كل المعجزات دي بقى طب ليه ما كان واحده من دول كفايه يعني مثلا قلنا دلوقتي 10 معجزات ولا اكتر ولو دورت على فكره السنة جدا سيدنا علي بن أبي طالب في فتح خيبر لما نبع عليه الصلاة والسلام قال أن تعطي الأن الرأية غداً لوجها يفتحها على يديه فيحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فالمهم ahead of قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب فقال رسول الله يشتكي عينيه فجئ أبيه النبي صلى الله عليه وسلم فتفل النبي صلى الله عليه وسلم برقه الشريف في عيني علي بن أبي طالب فقام كأنه ليس به وجعة شوف يا ببركه النبي محمد عليه الصلاه والسلام فدي دي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم دور بقى انت في السنه هتلاقي معجزات حسيه كتير جدا جدا للنبي عليه الصلاه ليه بقى كل ده قال توفر الادله زي ما قلنا لان هذا الدين هو ايه هو خاتم الديانات يبقى احنا قلنا العنوان الكبير لو انت بقى بتكتب ورايا ومش فاتح حاجه ثانيه معانا يبقى قلنا دلاله نبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم رقم واحد المعجزات اللي الدرس النهارده معجزات الايه الله عليه وسلم. معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقلنا رقم واحد حطها في مربع كبير خالص لمعجزة رائسية الاساسية وهي القرآن يعني اللي يفتح كتاب ربنا كده ويبحث فيه ده كفاية ده كفاية كتاب ربنا اللي من ايدينا ده دي معجزة ربنا سبحانه وتعالى جعلها كافية لان الناس تؤمن بهذا الدين بس اللي يدور بقى واللي يبحث واللي يقرأ هذا الكتاب بصدق يبقى ده المعجزة الرئيسية وكفى بها كمان عليها خد معجزات حسية كمان عشان لازم تحب الحاجات الحسية معجزات كثيرة جدا جدا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا كان العنوان إيه رقم واحد العنوان الثاني من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو اخبار النبي محمد عيسى صلى عليه وسلم على أشياء ستحدث في المستقبل خد بالك الكذابين يعني إنسان الكذاب ما يعرفش يعمل هذا مشهور جدا في البرامج المصرية أو غيرها حتى ان في مثلا في عشرين 2020 سنه شكلها حلو وجميله ان هم بيبتدوا يجيبوا الناس الدجالين والكذابين يقولوا توقعاتهم للسنه الجديده مش بقول لك توقعات بيقولها بقى كمعلومات يعني لا ده هتبقى سنه جميله عليك وان شاء الله وهتشوف خير كبير وسبحان الله سنة سنه 2020 ايه كل الحاجات تيجي ورا بعضها دي وانسان كذاب برده ايام اللي فيكم بقى يعني من جيل القديم مثلا وحضر الزلزال بتاع التسعينات ويوم القيامه قرب ويوم القيامه ان شاء الله الشهر الجمه اللي بعد الجايه الساعه 2 الضهر الكلام ده كتير في التلفزيون وفي كل حته والناس تصدق اه والزلزال واكيد الزلزال ده يعني ما كانش موجود في العالم وظهر فجاه في مصر فالناس بقى كانت متقبله الكلام ده جدا وتقعد بقى تتابع باهتمام وشفت الراجل اللي كان بيتكلم عن يوم القيامه وشفت الراجل مش عارف اللي يقول ايه ناس كذابين كلهم هيجيب لك بقى الايه الفيديو بتاعهم وهو بيتوقع والفيديو بتاع التوقع بتاعه لما في واحد هو كده حتى الحديث اللي احنا ذكرناه بتاع لما البعث السلام تفل في عينيه وشوفي بإذن الله ان مسيلمة الكذاب مدعي نبوة جال واحد بيشتكي من عينيه مش انت بتقول انك نبي ومسيلمة وبتاعه طب انا عينيه يتعبان فمسيلمة قال ايه انا عارف الموضوع ده شفته قبل كده فرح عامل ايه مسيلمة فتفل في عينيه هذا الرجل فعم الرجل كان الرجل يعني بيشوف كده على ايه تشاش كده على قده الرجل اتعامل خالص حتى لان العلماء قالوا ان دي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هو مش مش طبيعي ان واحد يدخل في عين واحد انه يتعمق يعني هو مش مطلع سم من بقه يعني لكن قال لك دي تاييدا للنبي صلى الله عليه وسلم ان الراجل ده كذاب وصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم انت ابدا ايه حافظ مش فاهم هو حافظ ان دي بيتعمل فيها كده اعمله خلاص مش في الريق ولا مشكله في الحركه في في نبوه عائشه والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يخبر عن اشياء ستحدث في المستقبل ولا يحدث خلافها وتحدث بحذافرها دي حاجة لازم تقف عندها يعني ما تيجي تشوف مثلاً سراكة بن مالك سراكة بن مالك لما يروح ورا النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر في الهجرة والقصة الطويلة اللي كنت لكم حفظينها وساخت أقدام الفرس إلى آخر القصة بعكا سيدنا سراكة يمشي والنبي صلى الله عليه وسلم يوعده بسواري كسرة يقول له كيف بك يا سراكة إذا لمست سواري كسرة تعافي عن ماذا كسرة؟ كسرة ده ملك الفرس الفرسة في الوقت ده في وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هي والروم دول أكبر قوتين على وجه الأرض يعني عارف مثلا زي أمريكا مثلا ويعني يعني حتى ممكن دلوقتي ما فيش قوتين زي مثلا أمريكا وتحدي شفيرتي في وقت من الأوقات مثلا هو أمريكا مثلا والصين اللي هو مثلا بقول لك أنا إيه هلبسك الساعة بتاعة بايدن مثلا يعني أنت, أنت, أنت فين وده فين انت عارف إذا أنت مش لقي حتة يعني تقعد فيها أنت وأصحابك ده انت خارج من وطنك ومن بلدك مطروض وبتتكلم في سواري كسرة كس... انت عايف عن ايه الفرس الفرس كان اقل جيش طالع كده بمئة وعشرين الف انا الصحابة مثلا تلعين تلات تلاف احشر تلاف مثلا ايه الفرس مئة وعشرين الف مئتين الف ارقام كده عادية وده مش الجيش كله ده شوية طالعين ف... فالفرس ده حاجة رهيبة جدا فان النبي صلى الله عليه وسلم يوعد واحد بسواري كسرة وبعد ك سراكة ابن مالك ما أسلمش أصلاً لثمانية هجرية بعد فتح مكة يعني أسلم بعد فترة كبيرة جدا وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم عايز الله يموت صلى الله عليه وسلم بعد ما يقعد في المدينة عشر سنين وبعد كده ييجي سيدنا ابو بكر ويقعد حوالي سنتين ويموت سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وبعد كده في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب لما بقت تفتح فارس ويتجابس ورايه كسرة بعد, بعد حوالي حاجة وعشرين سنة سنة 22 هجرية ده كان يوم الهجرة ده 22 هجرية تفتح بقى فارس ويقتل ملك الفرس اللي هو, اللي هو كسرة اللي هو كان اسمه يزدجارد في هذا الوقت وييجي بقى سراقة ابن مالك لسيدنا عمر بخطاب وهو معه الكتابة الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم بسوراي كسرة فسيدنا عمر بقى يجيب سراقة ويلبسه سوراي كسرة وثيابه ويجعله يطوف في المدينة كلها صدقا النبوه النبيه محمد صلى الله عليه وسلم كان ممكن سراقه يموت وكان ممكن الفرس ما تفتحش اصلا وكان وخد بالك ده سراقه ابن مالك جاي مثلا حوالي عمره حوالي حاجه و80 سنه حاجه و وجاي هو عجوز وضهره بقى وشعره ابيض وضهره منحني وجاي وطبعا الصحابه لما شافوا المنظر ده افتكروا بقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر وهو مطرود من مكه وافتكروا الاستضعاف في هذا الوقت وهم بقى ازاي دلوقت في وقت عمر الخطاب ويفتحوا فارس في 22 هجرية فيبكي الصحابة من هذا المنظر المؤثر ويصدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال حتى ملك الفرس نفسه النبي عليه السلام قال إذا هلك كسرة فلا كسرة بعد وإذا هلك كيصر فلا كيصر بعد وفعلا لما هلك كسرة اللي هو يزدي جرد ده مجاش بعد حد تاني وفعلا هلكت فارس وهلك يعني لم يأتي كسرة بعده ودي برضه من نبوات النبي صلى الله عليه وسلم اللي حصلت في المستقبل يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول كلمه زي دي دي مش بتوقع. يعني مش هعرف اقولها ما ينفعش تتقال ما ينفعش واحد يقول هديك سوري كسره ويقعد 25 سنه ومتاكد ان صعبه جدا النبي عليه الصلاه يقول لسيدنا عمار بن ياسر قال تقتلك الفئه الباغيه ان هيحصل فتنه واللي هيقتلك الفئه الباغيه وسيدنا عمار بن ياسر بعد كده في الـ الـ الفتنه ما بين الصحابه في موقعة صفين هو كان في جيش سيدنا علي ابن ابي طالب ويقتل سيدنا عمار بن ياسر في صفين على يد جيش معاويه بن ابي سفيان النبي عايزه رضي السلام لما يتنبا او لما يخبر بهذا الوحي ان عمار بن ياسر هتقتله الفئه الباغيه وتتحقق كان ممكن عمار بن ياسر يموت قبلها كان ممكن عمار ابن ياسر ما يطلعش في الفتنة دي أصلا كتير جدا من الصحابة يعتذلوا الفتنة دي كان ممكن عمار ابن ياسر ما, ما يشتركش مثلا في هذه الحروب وأعتقد دي كانت يعني بعد فترة شوف بقى الصفين دي كانت في سنة في سنة كان بعد ولاية سيدنا عمر بن الخطاب وبعد ولاية كانت سابعة وثلاثين هجرية سبعة هجرية يعني نشوف بقى قد ايه الحديث بقى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر الله اعلم يعني حتى لو قلنا ان كان 10 هجريه اللي هو قبل وفاهه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيتكلم بعد 27 سنه 27 سنه يفضل سيدنا عمر بن ياسر عايش عشان يموت في المكان ده وعلى يد الطائفه دي ليه صدقا لنبوه النبي محمد عليه الصلاه والسلام النبي... النبي صلى الله عليه وسلم يبشر سيدنا عثمان ويقول لما دخل سيدنا ابو بكر فقال اذا له وابشره بالجنه استاذن علي سيدنا عمر الله وبشره بالجنه فجاء سيدنا عثمان فقال اذا له وبشره بالجنه على بلوى تصيبه وفعلا تيجي بقى البلوى ايه اللي اصابت سيدنا عثمان بن عفان والفتنه اللي حصلت ومقتل سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه فكل دي من نبؤات النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه بيقول على, على حاجات تحصل وتحصل باذن الله سبحانه وتعالى ده لا يخرج إلا من نبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه بيقول سيده فاطمه انت اول اهلي لحقن بيه سيده فاطمه بعد 6 شهور بعد 6 شهور من وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ما يموتش حد من اهله الا السيده فاطمه اول واحده طب ما كان ممكن حد يموت ثاني ولكن لان ده نبي صلى الله عليه وسلم لان ده وحي من عند ربنا سبحانه وتعالى فكل دي من عشان النبي صلى لما يقول له ام حرام انت ما تقول له ادعو الله لي ان اكون من الجيش الذي يغزو في البحر النبي صلى الله عليه وسلم يدعي لها ويطلع فعلا اول جيش يغزو البحر في عهد معاويه النبي سفيان وتطلع فيه ام حرام وتموت فيه شهيده الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم تعيش وحدك وتموت وحدك ويموت سيدنا ابو ذر فعلا في الصحراء وتبقى مضر معاه مش لاقي حتى يعني صوب تكفن فيه سيدنا ابو ذر رضي الله عنه وارضاه فكل دي من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم النبي عثمان بيخبر عن اشياء ستحدث و تحدث الله سبحانه وتعالى يبقى دي دلاله من دلاله نبوه النبي صلى الله عليه وسلم مفيش نبي يعرف مفيش واحد عادي يعرف يقول كل حاجه صح يعني هتظبط معاه مره وهتخيب مره يعني هتتصين مره وتخيب مره لكن كل شيء يقول لها تحصل عندك علامات الساعة الصغرى كلها دي كلها من الحاجات النبي عليه السلام أخبر عنها وحصلت زمهية نساء كاسيات عاريات سنفان من أمتي لم أراهما دي كانت حاجة في الوقت ده غريبة جدا يعني كان نساء مرة أبو جاهل ومرة أبو لهب تلبس حجاب اللي هو ينزلوه على ظهرهم لم يكن في حد يلبس ستريتشه ولا حد يلبس باديو ولا حد بيكتشب شعره لم يكن موجود أصلا فنبي عليه السلام يكلم العرب ويقول لهم ده فيه بنات وستات هتمشي بالشكل ده كسيات عاريات دي حاجه مش مفهومه يعني دي حاجه مش قادرين هم يستوعبوها كل حاجه تتقال تحصل بالظبط هذا لا يحدث إلا من نبي صلى الله وسلم يبقى قلنا ده لا ان نبوت النبي صلى الله عليه وسلم مركز معايا ومتوهش مني احنا قلنا اول حاجه معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم المعجزه الرئيسيه للنبي هي معجزه القرآن يبقى قلنا اما نيجي نقول ده لا ان نبوت النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الاول او العنصر بقى الاول لان كل عنصر من ده تحتي ادله كتير جدا معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم المعجزه الاولى هي معجزة القران ورس القران دي بقى احط تحتها كتب بقى هبقى كتاب النباه العظيم بتاع الشيخ دراز واقعد بقى اقرا بقى خلاص او اي بقى كتاب من كتب الايه اللي, اللي بتتكلم عن القران المعجزه الرئيسيه والكافية و... و... والباحضه وكل حاجة هي معجزه الايه القران نيجي بقى بعدها شويه معجزات كل الافراد دي علشان ايه على الانسان اللي محتاج يقين في نبوه النبي صلى الله عليه وسلم نيجي الثاني هو عنصر اخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء سوف تحدث في المستقبل وحدوث هذه الاشياء وقلنا دي برضه تحتها ايه حاجات كتير جدا جدا جدا جدا تيجي للعنصر الثالث والرابع ودول هناخدهم بقى بسرعه كده العنصر الثالث هو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام دي بتالف فيها مجلدات عليه الصلاه والسلام فهو قال لك حاجه من الاثنين هو ما فيش غير احتمال من الاتنين. مدعي النبوه مدعي النبوه اللي بيقول انا نبي من عند ربنا سبحانه وتعالى ده هو من افضل الناس لانه من عند ربنا والانبياء أفضل البشر فهذا الرجل يا اما هو من أفضل البشر وهو نبي يا واحد بيدعي كذبا على الله سبحانه وتعالى ان هو ايه ارسله بالنبوه وهذا بلا شك من أشر الناس مفيش غير احتمال من الاثنين اللي بيقول انا نبي احتمال من اثنين مسالمك كذاب يا اما افضل الناس على الاطلاق يا اما الناس كذاب ومدعي النبوة بقى أشر من إيه؟ أشر الناس تمام؟ وكل مدعي النبوة إلا من تاب منهم طبعا يا إما أفضل الناس وهم الإيه؟ الأنبياء أي واحد يدعي النبوة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي بقى تتبع أخلاقه بلا شك أن هذا الرجل من أفضل الناس صلى الله عليه وسلم ده, ده, ده أنت متمسك في حيث الأخلاق بس هذه الاخلاق لا تخرج إلا من نبي حيث صلى الله عليه وسلم اللي اتعمل في أهل مكة بعد فتح مكة لا يخرج إلا من النبي. النبي صلى الله عليه وسلم وهو طالع مطرود من مكه ويسيب علي ابن ابي طالب عليه النبي طالب عشان يرد الامانات ده ما يطلعش غير من النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي عليه الصلاه يعني يقول لك ايه ما تيجي واحد عايز تشوفه يقول لك تيجي في الحرب تعال شوف النهارده في الحروب شوف كميه الناس اللي بتقتل وشوف كميه الانتهاكات اللي بتحصل وشوف حروب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ان هم لا يقتلوا امراه ولا طفل ولا شيخ ما واحد كبير ولا عابدا لو واحد في كنيسه ولا واحد عابد مش محرم متقتلوش ولا حيوان متقتلش حيوانات حتى ولا تقطع شجر ده, ده ده واحد داخل يصلح ده دي اخلاق الانبياء تعالوا نشوف حروب النبي محمد صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام اخ يقول لك الاسلام انتشر بالسيف طب هات شوف في الناس وشوف حروب النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام طيب يبقى ده من اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام انك تشوف اخلاقه في الحروب سيدنا حذيفه بن اليمان وهو طالع من مكه رايح المدينة في غزوه بدر راح النبي عليه الصلاه عشان يلحق بيه ويشارك معاه في غزوه بدر فاهل مكه مسكوه تعال كان حذيفه بن اليمان وابوه قالوا انتوا رايحين فين انتوا اكيد رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم عشان تحاربوا معاه فاقسم لهم ان مش رايح للنبي صلى الله عليه وسلم ان بس رايح في تجاره والكلام ده خلاص وبيخدعهم وكده وصل للنبي الله عليه وقال له نوعدت قريش بقى سابوه بس خدوا عليه عهد قالوا له هنسيبك بس عهد ان لو محمد صلى الله عليه وسلم خرج في حرب معانا انك ما تخرجش معاه فادهم العهد ان هو مش هيخرج معاكم راح بقى النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص وحرب واكيد هخرج مع النبي عادي فرايح سيدنا حذيفه بن اليمان ومعاه ابوه عشان يخرجوا في الحرب مع النبي وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم عالم بامر هذا العهد الذي عهده حذيفه بن اليمان لقريش فامر هو النبي صلى الله عليه وسلم الا يخرج معهم والنبي في عرض واحد عدد الجيش أولاد جداً والنبي في عرض واحد يخرج معايا مش... وفي اثنين هو ممكن يخرجوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفي للمشركين بعهدهم ونستعينوا بالله عليهم دي ده خلق نبي ده مش... مش أخلاق واحد محارب عادي صلى الله عليه وسلم ويقول لك أنا واحد عايز تعرف أخلاقه ويقول لك اسأل عليه مراته لأصل ياللي شايفه في كل حالاته يعني أنا ممكن أنا بتعامل معاك أنت بتصنع شوية الكلام ده لكن مراتي هي اللي شايفاني وأنا زعلان شاهدني و فرحان شاهدني و انا معي فلوس شاهدني و انا مفلس شاهدني و انا نايم شاهدني و انا مزيج وحش شاهدني و انا مزيج بكل احوالك شاهدني و كنت في العبادة شاهدني و انت مقصر شاهدني وтоәin شاهدك في وصف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأن94 عي — سيدة عائشة علمتي at all i said لنظرت There были قالت كان خلقه구요 القرآن دا النبي صلى الله عليه وسلم دخلنا وان شايفينها في كتاب ربنا سبحانه وتعالى دي اخلاق صلى الله عليه وسلم ده وصف سيده عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم كده قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني خيركم خيركم لأهلك وانا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم بيجي له طفيل ابن عمرو الدوسي واقول يا رسول الله ادعو الله على دوس دوسنا بدعوهم الى الله وما بيستجيبوش. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء فقال الطفيل في نفسه قال هلك الدوس يعني ايه دوس كده ايه خلاص الله يرحمهم فقال النبي الله وسلم اللهم دوس الله مهدي دوس وقتهم صلى الله عليه وسلم وامر الطفيل ان يرجع اليهم ويترفق في دعوتهم وربنا سبحانه وتعالى جعل سبب ان قبائل دوس كلها تاتي مسلمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدي اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام الاخلاق بقى مجلدات اخلاق النبي الله عليه وسلم يعني ده مش مش موضوعنا الاساسي ولكن لازم نشير ليه وهي اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم لما السلام يعني اعطى آآ آآ لما أعطى الغنم مابين جبلين فرح لقومه الأعرابي وقال يا قوم أسلمه فإن محمد يعطي عطاء ما لا يخشى الفكر هذا هذا العطاء لا تجود به إلا نفس نبي مفيش حد يجود بهذا العطاء الرئيب تعرف أنه غنم مابين جبلين تكلف ملايين الجنيهات بتطلع كده والنبي صلى الله عليه وسلم تجود بها نفسه صلى الله عليه وسلم وهو يموت النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عندي يهودي بيجي بعد كده واحد لك ده كان انسان كذاب او انسان مدعي وهو صلى الله عليه وسلم خلاص الحاجه الرابعه ودي نختم بيها ان شاء الله احنا قلنا العنوان الاساسي الاولاني هو معجزات النبي صلى الله عليه وسلم العنوان الاساسي الثاني واخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء ستحصل في المستقبل العنوان الاساسي الثالث هو اخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرئيسي الرابع هو اخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء يعني في الماضي واخبار النبي صلى عن احداث من الامم السابقه وده يعني به السنه ويمتلئ بالقران يبقى هذا التوافر من الأدلة عشان ما يبقاش حد عنده حجه سيدنا ابراهيم عليه السلام لما جاء رجل لما جاء النمرود يجادله في الله سبحانه وتعالى فقال ربي الذي يحيي ويميت قال انا احي واميت يعني على أحد القولين في الايه ان سيدنا إبراهيم تجاوز هذه الشبه وانتقل الى الى امره الى حجة أخرى. هل اللي النمرود عمله ده كان حياه واماته يعني لما جابوا اثنين عليهم بالاعدام واعدم ده وده لده برقة وقال له خلاص انا كده اوحي واميت هو ده احياء واماته قال لك لا مش احياء واماته بس خلاصت بالجدل في ده طيب ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المجرك فبوهت الذي كفر قال لك الادلة كتير مش عاجبك الدليل ده طيب هاد ده مش عاجبك ده طيب قولي ده هتعمل فيه مش عاجبك هترد على ده ازاي ادلة وجود الله سبحانه وتعالى اكثر من ان تحصد كذلك أدلة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوه النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقول لك انشقاق القمر والقمر اصلا متشقش وبتوع نفسه لما طلعوا ما لقوش الفرق اللي في النص بلاش القمر طب ده هتعمل فيه في اصلا ده مش عارف كده طب فيه في اصلا طب ده طب ده هتب... هت... من كل ده فين يعني هتروح من من مجموع الادله ده فين كل ده وتمسك لي في واحده وتقعد فيها طب كل ده فدي كلها من ادله نبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني زي ما قلنا في اول اللقاء وبالكرر الكلام ده ان الكلام ده مش مش تاخده انت عشان تقعد ترد دي على ملحدين والكلام ده ده كلام انت محتاجه انت محتاج تكون مسلم عندك يقين بنبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم تروح بقى تشوف الادله ادله, أدلة, أدلة دلاقي نبوه النبي صلى الله عليه وسلم دلاقي لصحه الاسلام دلاقي لصحه القران دلاقي نبوه النبي صلى الله عليه وسلم دي حاجات تزود عندك الايمان وتزود عندك اليقين ويعني بنصحكم برده في هذا الباب برنامج صناعة المحاول صناعة المحاول حيئة من البرامج الرائعة في الباب ده نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعلنا من متبعين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يلحقنا به في الفردوس الأعلى وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظم أو بعدها أبدا صلى الله عليه وسلم ونحبكم بخيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>